بسم الله الرحمن الرحيم إ ن ا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إ ن شانئك هو ا ل أ ب ت ر